تفسير سورة القمر بسم الله الرحمن الرحيم وحنكو بالله بيامك على إلهي نحريسة جوديا من دقارها ندبا نحريسة اقتربت الساعة أن شق القمر سَاعَدِ قِيَامُ وَيْدَوَاتِ دَيْحِينَ وَكَلَدِ اللَّاعِي وَإِن يَرَوْا آيَتَيْن يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرّ جَالَدُ 15 أَرْكَانَ آيَد وَيَكَدْ جَتْ سَدَان وَحِينَ دَهَان وَسِحْرٌ دَرَن وَكَذَّبُوا قال دو وحي باني النبي محمد صلى الله عليه وسلم يحق وحي نراعين وحي نفتود جعلاتي أمر كستنوحولا يحي مالوك السقناظو ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر نبهان وحاو بي مورره وانقاتو حكمة وحاو بي بالغة فما تغني النذر وانا حكمت حال ليرمحي ساوتري اودي قدي فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نقر كجأس نبي محمد صلى الله عليه وسلم سقنا مال تمض وقوي ردون وحي نفت نعب تحي خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداف كأنهم جراد منتشر مال انت اسرى القود ومد ليس وحينك صابح قبورها ضيق ود مودد ايح باهي مهطعين يقول الكافرون هذا يوم عسر ايجا ود دقيكي ود واه حقي س وحيره ومال العلوس كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وذ وَعَبَّنِي حَقَّ يَا حَرْتُ نَبِي نُوح قَوْمِ كِيسِ وَحِينَ بَيْنِي يَنَ دُونَ كَانَ نُوح وَحِينَ دَهَئُو وَالَيَ حَيَوَانَ لَغُول غُولَ أُ لَعَنَ فانتصر نبي الله سبحانه وتعالى عيوب بري انه تبرد ريحنا وشاغى لو غرغار ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر الله هو خير كفر ريال بابدا سمدا بيابدا وشما كان وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر ذل كان وحان كبرقني به ويكلمن امر الله لا قدر درتس وحملناه على ذات الواح دسر. وحان حنبارين بن نوح عليه السلام دون الواحي مسمار له تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر دون تاسندهن ناييك السعطة سلو أبا المريا عدقا لودي ولقد تركناها آية آية فَهَل مِّن مُّذَّكِّرٍ وَحَانَ أَن تُغَنَّى عَلَامَتُ لُقْوَانَ تَوَبَةٌ إِمَّا جَرَّتْ عِدْقُ وَأَنَا قَاضٍ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُر سَأَسَيِّهَ عَذَابَكَ إِلَٰهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَيُّ يَدٍ قَدْ يُسُّ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ للذكر فهل من تذكر قرانك وان فوداي نسي لو وانا قاطه تومي كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر فرعاد حقي ويبين السيسيس نقطه عقابتي يودجديسي اننا أورسنا عليهليه مريح صصرا في يومم نحسم مستمر فعد وحان كد الركركود الدب قودرًا قاعر دبيسا سيدت كيسي فكيف كان عذابي ونذر ساها عذابك يا ليا ودغديسي ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر وحان قرانك وفود اين سي لاغوانا قاطه ما جرا عيدك وان الله اكبر الله واكبر لا إله إلا الله سورة القمر ومكية وأنا كنتني أشنع يدعوذ وأنا سورة دعفري أكنتنا لترتيب القرآن كريم كا سورة القمر وحينا وعدين إساء على مدها قيامها يدوان شهادة وحانا على مدها اسكمدة سوبي حنتي نبغينا صلى الله عليه وسلم قال ذونا ويبينيين ويبيني وحكاستو كتس حقن مدى نبغينا صلى الله عليه وسلم سيدك لد الله ديحة وحينا كتل مامين الرنتاس نبغي عليه صلاة وسلام سحر يا حمان وحكاستنا مالو كلا ما ذوليهاي حقيقة سوحيته وان لغوانا غات قرآن كريمكا قرآن كإله جل جلاله وآيانو فدو دي وانا إن لو ديار غروب مال انتابا المرنتا آيه ده وحان کلوك قادر انا أيها لحب قصوين كي امده نغور ري دي يا مركب بينيين حمانتا يا هلاق اودن ومدنا بن محمد صلى الله عليه وسلم والغه ريه بينت يا فهمد اي كيه حق دي يا شي رسل كي نوح قوم عاد يا رث ثمود ضمانتود هلاكي يا خساره قدنبي انك نوحين اوت ايها الحب درس لغو عبرقات اد كستو بين رسل شي الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم قدنبي علم حما قدنبي القران كن هل انه فوديهي اكو دكن الله سبحانه وتعالى اين وحفديه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين كذبت ثمود بالنذر ثمود وي بني سي حقي لو غدغى فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه ذ في الظاللي وسو ووحين ده مقف دضك مدا راعينا مركاسحان كغنااح بعدية والي أقولقيذكر عليهليه م بيننابل هو كذاب أشر مايسنا دهت ووحي لوسدشييا رت سااسه ووب بنا قغ بنا سعون غد من الكذااب الأشر ويجاندونان بريقيا مع عد ب ببد قوق ببدنا إن... نَأْمُرُ سِلُ نَاقَةَ فِتْنَةً لَهُمْ فَتَرْتَقِبُهُمْ وَاصْطَبِرْ هَاشِيَ انغاسابحن الامتحان السمر وَنَبِّئُهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَر اونا ورنيم بيو ييهن قايبيغا يا هش عيد والبن مالينغار اللاذهي فنادوا صاحبهم فتعاطا فعقر وحي دواقن صاحبك وهشينا وبقنغوي فكيف كان عذابي ونذر ساسها عذابكي الا يودي ارسلنا عليهم صيحه واحده فكانوا كهشيم المحتضر وحان كسيدين ذواق وحين لم نخذن جبت بربري ولقد يسرنا القران للذكر فهل من ذكر وحان فودد اني حسوس درتيده مجرا عيدك وان تومي كذبت قوم لوط بالنذر قومك نبي عليهم حاصبا الا آل لوط نجينهم بسحر Wahana hana kudray korkooda dabeel daghaya wada ta waxa se kan nabad kisi ludeh gora rora ni'mata min indina كذلك نجزي من شكر نعمد حقا اني اكتب الدرت اساسا وابلمرنا عيد الله سبحانه وتعالىكم اهدس ولقد انذره بطشتنا فتمرو بنذر نبى البلوضوح قد قيقام كيسيق بشدأ اللي اداران ويس شكيين دقي الداس ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر وحينا الدول ان مرتدي سيناي حميان مركاساً ان دعت الريوحان كوني ديد ميا عذابك اللي يدقي ديس وكرات عذاب مستقر قوم لوضحك وبارست اعذاب السجن تذوق عذابي ونذر وحان لقير ددميه عذابك الا يا دغديس ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر قرانك وانفدت اين حسوس ترتيس ما جرا عدك تومي الله اكبر الله لا اله الا الله ايها الاحباء دعوا وان كن قدناينا عاقبه حمده ودنبي سعيد كستوبني سحق يا حق وضياشه حق يا حق, حق وضياشه الرسول الله سبحانه وتعالى قال دو كويه هور يا كويه دنبه وخايس كو وافق سنيهن ان In me looga so wada jeo itidkastoois ku dayay sayay umadda Allah subhan wat taala ku hudo. Aadahan waxaan kalooka qaadana inna Allah Subhanahu wa taala marku donaaya inu umadu duga waxuu so diira russuliya ayaada markay beiya Allah huu qabta qbasshada alla na بل أدقوا بقى حقائك الدنبية غير عاد يارير ثمود مركي هشي على الدلان صداك لحقائك الدنبية قوم كيلوت مركي عاد يستنفحشان إدعوها الرين ينير الله سبحانه وتعالى بدادي موياني هذا باعيوها لحبقي السوينكن درس با انو سوغان وايلان على الله نور الله سبحانه وتعالى وحودي سنين العفو والعافيه هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ولقد جاء ال فرعون وخا دبا ان فرعون يا اهل كيس او يمدجد كذبوا باياتنا كلها فاخذناهم اخذ عزيز مقتدر وحين بينين اياتك نقي اودن مركا سان قمن يسخويا ود له اكفاركم خير من اولىيكم املكون برا في الزبر ما قال لنا باك خير بدنك واس مسا اذا يقولون نحن جميع منتصر مس وحنا كخ قول ليسن سيهزم الجمع ويولون الدبر كاحدا ولد شبند بل الساعه موعدهم والساعة ادها وامر بلنتوا ساعه قيام الساعه دن يذا المجرمين في ضلال وسور كوا <سؤال> دن بيليا يا شعب بعد يفغانش <يفقى> <يكسو بيهين> يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر وحان لغديه مالن النار توجي وجي لا غتور لداميت تاب شد سقر <إنا> كل شيء خلقناه بقدر انك وحكست كو ابو <قدر> وما امرنا الا واحده كلمح بالبصر امر كان ماها وحالها انسد البرق شيء ولقد اهلكنا اشياعكم فهل من مذكير دا باهام بان وهلاغنے کوایدن لمیدا ہے وكل شيء فعلوه في الزبر وحكى استادت کو سمے و خ کو وكل صغير وكبير مستقر وحكى استائر اموین و قرن ی تقين في جنات ونهر كوالله كبر صد وحي جل جنويني وبيال في مقعد صدق عند مليك مقتدر يميل فرستو حق والله ود لأكتسايا السقناتي